بسم الله الرحمن الرحيم ليس الغريب ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب الأحد والكفري إن الغريب له حق في غربته على المقيم في الأوطان والسكن ليس الغراء في ظلمة القبر لا أم هناك ولاك أب شفيق ولا أخ يأنسني، وليس الغريب. وخفظ من تراقي، فإن الموت لاقي، وسار في تراقي، ولا ينكل إنها، ليس الغريب. بذا أوسك يا صاد بحتك من باع مال فتنرى بذكر الموت يدير الأريد والمعهد المرتابعين والضاين المودعين وعد عنهم وادعين والذكار الأربعين والمعهد المرتابعين وعدي عن موادعي، ليس الغريب. وضب زمان سلفا، سوت فيه الصحفا، ولم تزل معتكفا على القبيح الشايع. ليس ويت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعه قيدا ثلاث أذرعين ليس الغريب يمن عليه المتكل قد زاد بامي من وجل لمجة رحت من زلل في عمري المضيعين ليس الغريب في يسرة الرخاء في شدة البلاء يلهذ بالرحيم بخالق السماء هو الله العزيز وسامع النداء يعز من يشاء يذل من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء يا من ستفالق دنيا كماذا عادت لأخراك هل كنت تقيا ومطيعا هل كنت تقيا ومطيعا أم حب الدنيا أعماكا أم حب الدنيا أعماكا هل كنت تؤدي طاعاتك من صوم الأسر إلهي عبدك الجاني أتاكا مقرون بالذنوب وقد دعاكا فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تغضب, فأنت أهل وإن تغضب فمن يرحم سواكا فإن تغفر فأنت لذاك أهل وَإِنْ تَوْضَعْ فمن يرحم سِوَاكَ وَإِنْ تَوْضَعْ فَمَن يُرْحَمْ سِوَاكَ وَإِنْ تَوْضَعْ فَمَن يُرْحَمْ سِوَاكَ دار العاصمة للإنتاج والتوزيع هي سرها أن تقدم لكم ليس الغريب ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب الأحب والكفار ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب الأحب والكفار إن الغريب له حق في غربته على المقيم في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته فالدهر ينهره بالذل والمحن تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن تمر ساعات ايامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن سفري بعيد وزادي لا يبلغني وقسمتي لم تزل والموت يطلني ولي بقو يذلون لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلم ولي بقى يذنوم لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلم ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسطرني وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا ذلة كتبت يا غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني لا عنك عذني يا من كان يعذنني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أروح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن دعني أسح جمعا لنقطع لها فهل لا سعبرة منها تخلصني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندوني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر من طبيب اليوم ينفعني واشتد نزع وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني واستل روحي وصار الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا. بعد الإياس وجد في شراكفني وقام من كان أول الناس في عجل نحو الموسيل يأتيني يغسلني وقال يا قوم نبغى غاسلا حذق عرو أديب أديب عارفا فطني فجاء اي رجل منهم فجر ودني من الثياب واعراني وافردني واطرحوني على الالواح منفردا وصار فوق خرير الماء ينظفني واسكب الماء من فوقي وغسلني وُسِلَ ثَلاثًا وَنَادَ القَوْمُ بِالكَفَنِ وَأَلْبَسُونِ ثِيَابًا لَا كِمَامَ لَهَا وَصَارَ زَادِي حَنُوطًا حِينَ حَنَطْنِي وَحَمَلُونِي عَلَى الأَكْتَافِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الرِّجَالِ وَخَلْفِي مَنْ يَشَيُّونِ وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محتزما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارخني وقال هلو عليه الطروبة وتنموه حسن الثواب من الرحمن ذي المنني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني واودعوني ولجوا في سؤالهم من لي سواك الاهي من يخلصني من لي سواك الاهي من يخلصني من لي سواك الاهي من يخلص وهالا صوره في العين اذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أذهشني من منكر ونكير ما أقول لهم إذ هالني منهما ما كان أفزعني وأقعدون وجدوا في سؤالهم من لي سواك إلهي من يخلصني فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد من صرفوه وصار وزي على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجي بعلى الله بدلي وحك كَمَثُوهُ عَلَى الْأَمْوَالِ وَالسَّكَنِيِّ وَصَيَّرَتْ وَلَدِي أَبْدَلَ الْيَخُدُمَهُ وَصَارَ مَالٌ لَهُمْ حِلَّاً بِلَا ثَمَنٍ فَلَا تَغْرُو النَّكَةَ الدُّنْيَا وَزِيَلَتُهَا وَانْظُرْ إِلَى فِعَالِهَا فِي الْأَهْلِ وَالْوَطَنِيِّ وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها الراح منها بغير الزاد والكفن يا نفس ويحك تومي وعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن يا نفس كف عن العصيان واتسبي يا رفس كف عن العصيان واكتسب فعلا جميلا لعل الله يرحمني في علا جميل الله يرحمني في علا جميل الله يرحمني في علا جميل الله يرحمني في علا جميل الله يرحمني أي من يدع الفهم إلى كم يأخذ الوهم؟ تعب الثم وذم. وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العين أما أنذرك الشيء وما في نصحه ريء ولا سمعك قدصا أما ناد بك الموت أما أسمعك الصم أما تخشى من الفوت فتحوط وته أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحطاط وتهتم فكم تصدر في السهو وتختال من الزه، وتنصب إلى الله كأن الموت ماعم عم تامت جافيك وإبطاء تلافيك طباعا جمعت في عيوبا شملها انضم إذا أسخط مولاك أما تقلق من ذاك وإن أخفقت مسعاك تلظيت من الهم وإلا حنقش من الأصفر تهتش وَإِن مَّرَّ بِكَ النَّشْتَغُو مَن تَوَلَّغُمْ تُعَاصِي النَّصِيحَ الْبِرِّ وَتَعْتَصِي وَتَزْوُغُ وَتُنْقَادُ لِمَن غَضَّ ومن مان ومن لم وتسعى في هوى النفس وتحتان على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما ثم ولولا حظك الحظ لما طاح بك اللح ولا كنت إذا الوعظ جل الأحزر تغتم ستذر الدم للدمع إذا عاينت لا جمع يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم كأني بك تنحط إلى اللحظ وتنغط وقد أسلمك روه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 فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل وكم من عالم زل وقال الخطب قد طم فبادر أيها الغم لما يحل به المر فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذنب ولا ترك إلى الدهر وإلا نوى سر فتلقاك من اغتر بأفعا تنفث السم وخفض من تراقي فإن الموت لاقي وسار في تراقي وما ينكل إنهم وجانب صعر الخد إذا ساعدك الجد وزم اللفظ إند فما أسعد من زم ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نث ورم العمل الرث فقد أفلح من رم ورش من رشه حص بما عم وما خص ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم وعادي الخلق الرذل وعود كفك البذ ولا تستمع العذل ونزه عن الضم وزود نفسك الخير ودع ما يرقب الضيب وهيئ مركب السيد وخذ من لجة اليم بذا أوسك يا صار وقد بحتك من باع مال فتنرى بذكر الموت يهتم والمعاد المرتابع والضعن المودع وعد عنهم وادعي وللذكار الأبعن والمعاد المرتابع والضعن المودع وعد عنهم وداعي وندب زمانا سلفا في ولم تزل معتكفًا على القبيح الشعير كم ليلة أوضعتها ما أثمن أبدعتها لشهوة في شهوة أقعتها في مرقد ومضجع وكم خطا حسستها في خزية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومرتع وكم تجرأت على رب السماوات العنى ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وَكَمْ غَمَسَ طِبْرَهُ وَكَمْ أَمِنَ مَكْرَهُ وَكَمْ نَبَذْتَ أَمْرَهُ نَبْذَ الْحِيدِ الْمُرَقَّعِ وكم ركض في اللعب وفُهت عمدا بالكذب ولم تراع ما يجب في عهده المتابعين. فالبَسْرِ عَرَّنَ دَمِي وَسْكُبْ شَأْبِي بَدَمِ قَبْلَ زَوَالِ الْقَادِمِ وَقَبْلَ سُوءِ الْمَصْرَائِيِّ وَخَضَعَ خُضُوعَ الْمُعَتَرِفِ وَلُذْمَ لَذِ الْمُقَتَرِفِ وَعَصِي هَوَكَ وَانْحَارِفَ عَنْ حِرَافِ الْمُق ولعين. إلى الى متصواتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتجع أما ترى الشيبه وخط خط في الراس خطط ومن يلوح وخط الشمط بفوده فقد نعم ويحاكي نفس حرصي على رتياد الممنصي وطابعي وأخلصي واستمعي النفس وعين واعتابري بمن مضى من القرون والقضاء واخشي مفاجاة القضاء وحاذري أن تخدعين وانتهجي سبل الهدى والداكري واشك الردى وأن مثواكي غدا في قعر لحد بل قائد أهل له بيت البلاد مورد السفل الأولى واللاحق المتابعين بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعه قيدا ثلاث أذرين لا فرق أن له دهية أو أبده أو معسرا أو من له ملك كملك تبعين وبعده الأرض الذي يحوي الحي والبذي والمبتذي والمحتذي ومن رعى ومن رعي فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقيس الحساب الموبقي وهؤلاء بالفازعين خسار من بغى ومن تعد واطغى وشب نيران الوغى لبطعم أو مطمعي يا من عليه المتكل المتك قد زاد مامي من وجل لمجترحت من زال في عمري المضيعين اغفر لعبد مجتر مجتر أرحم بكاء المنسج فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي وخير مدعو دعي وخير مدعو دعي وخير مدعو صوتي رخا في شده البلاء ألوذ بالرحيم بخالق السماء بنصر الرخا في شدة البلاء ألوذ بالرحيم بخالق السماء هو الله العزيز وسامع النداء يعص من يشاء يذل من يشاء يُعِيسُ مَن يَشَاءُ يُذلُّ مَن يَشَاءُ إِن تَفْتَرِ الأعادي هُوَ الْيَعْمَلُ النَّصِيرُ فَنَرُفَعُ الأَيَادِي فَيَنْصُرَنَا الْقَدِيرُ إِن تَفْتَرِ الأعادي هُوَ الْيَعْمَلُ النَّصِيرُ فَنَرُفَعُ الأَيَادِي فَيَنْصُرَنَا الْقَدِيرُ تَدْعُوهُ الْقُلُوبُ فَتَنْفَرِجُ الْقُرُوبُ وينتصر المغلوب ويسمع الدعاء ويسمع الدعاء ويسمع الدعاء في صدر خاف في شدة البلاء الموت برحيم بخالق السماء في صدر خاف في شدة البلاء الموت برحيم بخالق السماء هو الله العزيز وسامع النداء يعز من يشاء يذل من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء إن يعتل اللئيم ويملأها فساد فلي رب كريم عليه الاعتباد إن يعتل اللئيم ويملأها فساد فلي رب كريم عليه الاعتماد يجرني إذا استجرو يعيني إذا استنتو وإن به احتميت يحقق الرجاء يحقق الرجاء يحقق الرجاء, يحقق الرجاء في صدر وقاف في شدة البلاء ألوف بروحين بخالق السماء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 يعز من يشاء يذل من يشاء إن ضاقت الحياة وطالت بالليالي فلا رب سواء يحقق لي أمالي إن ضاقت الحياة وطالت بالليالي ان له رب سواه ويحقق لي اماني ادعوه يا حسيب يا رب يا مجيب ادعوه يا حسيب يا رب يا مجيب ينصرني ويستجيب ويهزم الاعداء ويهزم الاعداء ويهزم الاعداء فيصادر وخاف في شده البلاء ألوذ بالرحيم بخالق السماء في صرت رخاء في شدة البلاء ألوذ بالرحيم بخالق السماء هو الله العزيز وسائر النداء يعص من يشاء يذل من يشاء. يؤنس من يشاء وذل من يشاء يصادر وخاف في شده البلاء انعوذ بالرحيم بخالق السماء بنصرة الرحمن في شده البلاء انعوذ بالرحيم بخالق السماء هو الله العزيز وسميع النداء يُعِصُّ مَن يَشَاءُ يُذلُّ مَن يَشَاءُ يُعِصُّ مَن يَشَاءُ يُذلُّ مَن يَشَاءُ يَا أَن سَتُفَارِقُ أطيع أم حب الدنيا أعمرك أم الدنيا أعمرك هل كنت تؤدي طاعتك من صوم أو من صلواتك هل كنت تؤدي طاعتك من صوم أو من صلوات أم كنت بكل الأوقات تسعى لفساد أو طوكة أم كنت بكل الأوقات تسعى لفساد أو طوكة تسعى لفساد أو طوكة يا لنستفال لأخراك يا من ستفارق دنياك ماذا أعبت لأخراك هل كنت تقيا ومطيعا هل كنت تقيا ومطيعا أم حب الدنيا أعباك أم حب الشهوات تضيع هل كنت المال تجمع وعلى الشهوات تضيع أم للفقراء توزيع تبغي أجر من ما هناك أم للفقراء توزيع تبغي أجر كنت تقيا ومضيعا هل كنت تقيا ومضيعا أم قد الدنيا اعبرك امقوم قد الدنيا اعمى امن كان فخورا واصيا خسر الآخرة مع الدنيا من كان فخورا وعصيا قصر الآخرة مع الدنيا في القبر يعذب يوميا أورادك هذا ومناكا في القبر يعذب يوميا أورادك هذا كنت تقيا ومطيعا هل كنت تقيا ومطيعا أم حب الدنيا أعماك هل كنت تؤدي طاعاتك من صوم أو من صلاة من من صوم أو من صلواتك أم كنت بكل الأوقات تسعى لفساد أو طهك كنت بكل الأوقات تسعى لفساد أو تسعى لفساد أطاكا يا من ستفالق دنياكا ماذا أعبدت لأخراك يا من ستفالق دنياكا ماذا أعبدت لأخراك هل كنت تقيا ومطيعا هل كنت تقياً ومطيعا أم حب الدنيا أعباك أم حب فأنت إذا كأهل وإن تغضق فمن يرحم سواك فإن تغفر فأنت إذا كأهل وإن تغضق فمن يرحم سواك مع تحيات دار العاصمة مع تحيات دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ساعدك الجد وزم اللفظ إند فما أسعد من زم ونفس عن أخلبث وصدقه إذا نث ورم العمل الرث فقد أفلح من رم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 وَزَوِّدْ نَفْسَكَ الْخَيْبِ وَنَعْمَا يَرْقِبَ الضَّيْبِ وَهِيِّئْ مَرْكَبَ السَّيْبِ وَخَزْمِ اللُّجَّةِ الْيَمْ بِذَا بُوْسِكَ يَا صَالَ وَنَمُحْتُكَ مَنْ بَاعُ مَالِ فَتَنْرَى بِذِكْرِ الْمَوْتِ يَهْتَمْ